119. وإليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا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 لا أكفّرّن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنّات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظلّ سواء السبيل فبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به